وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجئ وإياكم من عذاب النار نحمد الله جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا في الجنة مع حبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع صحابته رضي الله عنهم أجمعين إذن لا زال الكلام مستمرا على المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث يقول الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقصى من حديث عذة وكل واحد اتى وحده وله الصحيح وهو ما اتصل هو ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طلقا وغذت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسام كطور وما أضيف للنبي المنفوع وما لثابع والمقطوع المقطوع <تصفيق> إذن وصلنا بفضل الله تعالى هنا وتكلمنا في بالحصة الماضية عن المقطوعي إذن هناك المرفوع وهناك المقطوع وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وهناك الموقوف إذن فالحديث باعتباع من أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها المرفوع وتانيها الموقوف ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره في بيت آخر والثالث المقطوع وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السند فمن انتهى سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسمي هذا الذي ينتهي سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسمي هذا القسم المرفوع تمام نسميه بالمرفوع ومن انتهى الى الصحابي اه من انتهى الى الصحاب يسميه ماله ها موقوف ها موقوف جيد ومن انتهى الى من بعده فهو ماله ها فهو المقطوع أحسنتم المقطوع اه انتبه المقطوع هو غير المنقطع انتبه المقطوع هو غير المنقطع وسيأتي معنا الكلام عن الملقطع إن شاء الله إذن فالمرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من قول أو فعل نعم من قول أو فعل أو تقرير م? مثال القول أه مثال القول من يعطينا مثال للقول من يعطينا مثال للقول آه. يعني حديث, حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال جيد هذا الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات يعني هذا قول وإنما لكل مئنانواء فهذا مرفوع من القول نعم فهذا مرفوع من القول أحسنتم نعم ومثال المرفوع من الفعل ومثال المرفوع من الفعل مثل ماذا؟ هذا من يذكرون بحديث مرفوع من الفعل مرفوع من الفعل نعم كلما أو عندما كان عندما يدخل البيت يبدا بالسواك يعني هذا فعل هذا فعل تمام ها هو توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه مسح على خفيه هذا فعل هذا فعل نعم ومثال التقرير مثال التقرير اه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيئا او راى شيئا أو بلغه شيء فعقره من من من يذكر لنا من يذكر لنا من يذكر لنا حديث نعم يعني اقرى أكل لحم الخيل نعم نعم اقرى اكل لحم الخيل نعم حديث اليهود كذلك حديث الجارية كذلك لأمن له حديث الجارية ها تقريره الجارية كذلك التي ضربها سيدها ها آه فسألها آه أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة جيد يعني هذا التقرير ها هل يشترطوا ان يكون في وقته او قيل في وقته او فعل في وقته م? إذن هل ما فعل في وقته او قيل في وقته يكون مرفوعا يكون مرفوعا نعم ان علم إن علم به فهو مرفوع إن علم به فهو مرفوع لانه يكون قد اقر ذلك وإن لم يعلم به في أمن له وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لم يضف إليه ولكنه حجة على القول الصحيح ولكنه حجة على القول الصحيح ووجه كونه حجة إقرار الله إياه والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا بقرآن الله لهم في بعض ما يفعلونه، ولم ينكر عليه ولم ينكر عليهم ذلك، كما قال جاب رضي الله عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، وكان القرآن ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقول يقولون لو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه في كتابه لنهى الله عنه في كتابه أو أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الله لا يقر الحرام لا يقر الحرام نعم ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث ماذا ما يسمى هذا النوع ما أضيفه الى الله تعالى من الحديث وعليكم السلام الله ماذا يسمى هذا النوع من الحديث اه نعم تمام يسمى بالحديث القدسي نعم بالحديث القدسي او القدسي نعم جيد او الحديث الالهي اه اهو الحديث الالهي نعم كذلك او الحديث الرباني امم او الحديث الرباني نعم طيب لان منتهاه الى رب العالمين عز وجل ولما منتهاه إلى من الى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سمي المنفورم مرفوعا؟ سمي المنفورم مرفوعا لارتفاع مرتبته لارتفاع مرتبته لماذا؟ دقيقه يا اخوة. نا دي <تصفيق> قلنا سمي المنفوع مفوعا لارتفاع منتبته. لان السند غايته النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أرفع ما يكون مرتبته طيب قال الناظم رحمه الله وما لتابع هو المقطوع م? وما لتابع هو المقطوع وهذا هو القسم السابع والمقطوع وما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه عفوا, عفواً. <تصفيق> الله المقطوع وما أضيف إلى التابعي ومن بعده المقطوع وما أضيف إلى التابعي ومن بعده <تصفيق> هكذا سماه أهل العلم بالحديث سمي بذلك لماذا لأنه منقطع في الرتبه عن المرفوع وعن الموقوف منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف مثلا ما لو نقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله يعني الحسن البصري هو تابعي بل من سادة التابعين ومن كبار التابعين لو نقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله فنقول عنه هذا أثر مقطوع هذا أثر مقطوع لأن الحسن البصية طبعا لم يعايش ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان في زمن الصحابة فهو من التابعين طيب فنقول عنه هذا أثر مقطوع قضية أخرى تتعلق بما أضيف إلى الصحابي ما أضيف إلى الصحابي نوعان ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم المرفوع حكما يعني يأتي صحابي فيروي حديثا يتكلم فيه مثلا عن أمر غيبي فيقولون هذا الحديث له حكم الرفع لماذا؟ لأن هذا الصحابي لا يمكن أن يتكلم في أمور غيبية فيقال له حكم الرفع حكما هذا القسم الأول القسم الثاني وما لم يثبت له حكم الرفع ما لم يثبت له حكم الرفع يسمى مرقوفا يسمى مرقوفا فالآثار التي طرى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو عن أي واحد منهما من الصحابة عفوا نسميها موقوفا نسميها موقوفا وهذا هو الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح ان نقول حتى في المرفوع أنه موقوف لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم سلام الله لكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكما يعني ما هو الضابط في المرفوع حكما هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال وإنما يؤخذ عن الشرع م? الضابط في المرفوع حكما هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال وإنما يؤخذ عن الشرع مثل كما قلنا إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية فإن نقول فيه هذا منفوع حكم كما سبق لماذا لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال تمام لا يمكن صحابي أن يحدث عن يوم القيامة أو يحدّ يحدث عن أهوال يوم القيامة هذا أمر غبي توقيف يحتاج إلى در إلى, إلى نص يحتاج إلى دليل ولهذا يقال هذا مرفوع حكما لأنه لا مجال فيه للاجتهاد وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم تجد بها السنة لقلن هذا أيضا مرفوع حكما هذا مرفوع حكما ومثل لذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركعات مع أن السنة جاءت ثلاث ركوعات عفوا مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة وقالوا هذا لا مجال للرأي فيه هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه اجتهاد لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب او السنه فلولا ان عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى ثلاث ركوعات في ركعه واحده فهذا امر مرفوع حكما لانه لا مجال للاجتهاد فيه اعتقد ان الامر واضح ان شاء الله واذا قال الصحابي من السنه كذا فانه مرفوع حكما لأن الصحابية إذا قال من السنة فإنما يعني به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يعني به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال لتعلموا أنها سنة لتعلموا أنها سنة أو ليعلموا أنها سنة ولهذا ينبغي من باب نشر هذه السنة للأسف كثير من الناس لا يعيفون بأن الفاتحة تقرأ في, تقرأ في صلاة الجنازة ولهذا ينبغي نشر هذه السنة لا بأس أن ترفع صوتك قليلا وانت تقرا الفاتحة حتى يعلم بأنها سنة طيب وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج لبكر على الطيب أقام عند سبعا فهذا وأمتله يقول من المرفوع حكما لأن الصحابية لا يضيف السنة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لو أخبر صحابي أو لو أخبر أحد من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا هذا مرفوع حكما إلا انه يشترط في هذا النوع الا يكون الصحابي ممن عرف بكثره الاخذ عن بني إسرائيل فإن كان ممن عرفوا بذلك فإنه لا يعتبر له حكم الرفع لاحتمال أن يكون ما قاله نقله أه؟ نعم في في في الصلاة في صلاة الجنازة يعني في في في في في التكبيرة الأولى في التكبيرة الأولى عندما يكبر الإمام تكبّر الأولى تكبر أنت كذلك وتقرأ آه وتقرأ صلاة الفاتحة وفي التكبيرة الثانية الأمر فيه اختلاف هناك من قال تقرأ صورة ولعل هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله وهناك من قال تقرأ الصلاة الإبراهيمية وهذا الأمر وقفنا عليه عند ابن عثيمين رحمه الله هناك من قال تقرأ صورة وهناك من قال رشيخ العثيمين نقرأ فقط الصلاة الإبراهيمية وأنا شخصيا أجمع بينهما أقرأ صورة وأقرأ الصورة الإبراهيمية إن بقي آه وقت آه قبل التكبيره التالتة حتى لا يضيع أو نضيع الميت في حقه من الدعاء في هذا الموطن والله تعالى أعلم <تصفيق> عليكم السلام الله يا شيخ طيب <تصفيق> هل ما أضيف قضية أخرى هل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ها؟ هل هو حجه أم لا هذه المسألة فيها خلاف حياكم الله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال بأنه حجه لكن بشرط ألا يخالف قول الصحابي نص ألا يخالف نصا وان لا يخالف صحابيا اخر فان خالف نصا ها اخذ بالاصل الذي هو النص ها اخذ بالنص الذي هو الاصل وان خالف صحابيا اخر اخذ بالراجح اخذ بالراجح هذا قول ومنهم من قال ان قول الصحابي ليس بحجه لأن الصحابي بشر يجتهد ويصيب ويخطئ ومنهم من قال الحجة من أقوال الصحابة كقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذي بالذين من بعدي أبو بكر وعمر وقال أيضا إن يطيع أبا بكر وعمر يرصدوا أما من سواهما فليس قوله بحجة والذي يظهر أن قول الصحابي حجة إن كان بشرط إن كان من أهل الفقه والعلم وإلا فليس بحجة لأن بعض الصحابة كان يفيد على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية وهو ليس من الفقهاء وليس من علماء الصحابة فهذا لا يكون قوله حجة وهذا القول وسط بين الأقوال ما هو القول الراجح في هذه المسألة طيب قضية أخرى <تصفيق> ما, ما الحكم إذا قال التابعي من السنة كذا لو قال التابعي مثلا الحسن بصري لو قال من السنة كذا هل له حكم الرفع أم لا هذه القضية كذلك اختلف المحدثون فيها فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في عهده فلذلك لا نستطيع أن نقول أن ما سماه سنة فيعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل, يح بل يحتمل بل يحتمل أنه يريد سنة الصحابة لأن السنة هي الطريقة يريد سنة الصحابة رضي الله عنهم وقال بعض العلماء بل هو مرفوع بل هو مرفوع ولكن مرسل منقطع مرسل منقطع مرسل منقطع لماذا؟ لأنه سقط منه الصحابي وسيء الكلام عن المرسل لأنه سقط منه الصحابي وهذا هو التعريف الحقيقي للمرسل أن يسقط في الحقيقة أن يسقط ما بعد الصحابي لو سقط الصحابي لا يضر ولهذا البيقوني رحمه الله في منظومته حيث يقول ومرثل منه الصحابي سقط فهذا خطأ. ها؟ هذا خطأ لأنه لو علم بأن الصحابي الذي سقط هذا لا يضر وإنما القول الراجح في هذه المسألة قول الحافظ بن حجر في النخبة يعني من سقط من بعد التابعي تابعي أو اثنان أو ثلاثة أو أربع كلهم سقطوا هذا هو الذي يعتبر مرسل <تصفيق> الله تعالى أعلم وعموما القول فعلى كلا القولين إن كان مرسلا فهو ضعيف وذلك لعدم الاتصال وذلك لعدم الاتصال وإذا كان موقوفا فهو من باب قول الصحابي أو فعله وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي وبيان الخلاف فيه وأن القول الصحيح أنه حجة بثلاثه شروط بتلاتة شروط اولا أن يكون الصحابي من فقهاء المدينه من فقهاء الصحاره ثانيا لا يخالف نصا ثالثا ان لا يخالف قول صحابي آخر ان لا يخالف قول صحابين آخر طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والمسند المتصل للإسنادي من حتى المصطفى ولم يبين يعني هذا هو القسم السادس من أقسام الحديث المذكوره في النظم وعندنا فيما يتعلق بالسند خمسة أشياء عندنا مسند بالفتح ومسند بالكسر ومسند اليه واسناد وسند اعيد ان شاء الله عندنا مسند ومسند ومسند اليه واسناد وسند جيد يقول المؤلف رحمه الله في تعييف المسند يعني الحديث مسند يقول والمسند المتصل الإسنادي من يقول هو المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن بمعنى هذا تفسير الاتصال يعني لم ينقطع لم ينقطع فالمسند عنده إذن هو المرفوع المتصل إسناده أما كونه مرفوعا فيؤخذ من قوله حتى المصطفى أه؟ حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأما كونه متصل الإسناد فمن قوله أه؟ المتصل الإسناد والمسند المتصل الإسناد من ها ولم يبن هذا المسند وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند لماذا؟ لأنه غير مرفوع أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المنقطع الذي سقط منه بعض الرواة ليس بمسند لماذا؟ لأننا اشترطنا أن يكون متصلا كالحلقة يعني كحلقة السلسلة واحدة تشد في الأخرى ليس هناك القطاع أن يكون متصلا وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك فكل ما أسند إليه راويه فهو مسند يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل منقطع ولا شك أن هذا القول هو فقط يوافق اللغة فإن اللغة تدل على أن المسند هو الذي اسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أم غير مرفوعا متصلا أو منقطعا لكن الذي عليه اكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل سناده أو إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المسند بالكسري فهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه فإذا قال حدتني فلان فالأول مسند والتاني مسند إليه يعني أن كل من نسب الحديث فهو مسند ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه أما السند أه؟ ما المقصود بالسند ما هو السند أهه السند عندما نقول السند ما هو السند؟ هم ما هو السند؟ أروات الحديد نعم السند ومروات الحديد يعني جالوا الحديد أرواته فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم سند الحديد لأن السند في اللغة السند في اللغة هو المعتمد هو المعتمد لأن الحديث تمام السند هو الموصل إلى المتن هو سلسلة رجال الموصل إلى المتن جيد هذا هو تعريفه من ناحية صلاحية جيد ومن ناحية اللغوية السند هو المعتمد لأن الحديث يعتمد عليه لأن المتن يعتمد على الإثنان لأن المتن يعتمد على الإثنان جيد طيب اما الاسناد فقال بعض المحدثين الاسناد هو السند الاسناد هو السند وهذا التعبير يقع كثيرا عندهم فيقولون اسناده صحيح ويعنون بذلك سنده اي الروات أي الروات وقال بعضهم الاسناد هو نسبه الحديث الى راويه يقال أسند الحديث إلى فلان أي نسبه إليه والصحيح فيه أنه يطلق على هذا وعلى هذا فيطلق الإسناد أحياناً على السند الذي هم ضوات ويطلق أحياناً على نسبة الحديث إلى راويه فيقال أسسند الحديث إلى فلان أسندوا إلى أبيه غيره أسندوا إلى ابن عباس أسندوا إلى ابن عمر وهكذا هل يلزم م? سؤال يطرح هل يلزم من الاسناد ان يكون الحديث صحيحا ها هل يلزم من الاسناد يعني عندنا اسناد يعني لو عندنا اسناد هل يعني هذا ان الحديث صحيح لا تمام تمام نعم لا ليس بصحيح لماذا لأن هذا السند هذا السند قد يكون فيه ضعيف يكون في الواء ضعفاء ومجهولون ونحو ذلك إذن فليس كل مسند صحيحا نعم أو من ضعف حفظه آه نعم آه فليس كل مسند صحيحا فقد يكون الحديث صحيحا وهو غير مسند كما لو اضيف إلى الصحابي بسند صحيح فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون مسندا متصل الإسنادي لكن الرواه ضعفاء لكن الرواة ضعفاء فهذا يكون مسنداً ولا يكون صحيحاً آه يكون مسنداً ولا يكون صحيحاً زي. وبين المسند لغة وبين المسند اصطلاحا فرق والنسبة بينهما العموم والخصوص فالمسند في اللغة هو ما أسند إلى قائله سواء كان مفوعا أو موقوفا أو مقطوعا فإذا قلت فلان قال كذا فهو مسند حتى ولو أضفته إلى واحد موجود تخاطبه الآن لو قلت مثلا فلان قال كذا فهذا القول مسند لأنني أضفته إلى شخص ها فلو قلت قال فلان كذا فهذا مسند لأن اسندت الحديث الى قائله لكن في الاصطلاح يعني هذا في اللغه لكن في الاصطلاح المسند هو المرفوع المتصل السند فالمسند اصطلاحا اخص يعني هو خاص من المسند لغه نعم من المسند لغة فكل مسند استراحا فهو مسند اللغة ولا عكس فبينهما العموم والخصوص فبينهم العموم والخصوص ثم قال المؤلف رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل ها المصطفى كلمة المصطفى هذه معخوذة ما من ماذا ها المصطفى معخوذة ما من ماذا ها من الاستفاء نعم كذلك من ماذا المصطفى نعم معخوذة كذلك من الصفوة الصفوة وهي خيار الشيء خيار الشيء وأصلها في اللغة المص بالتاء المص تفا والقاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت احداهما بالسكون فإنها تقلب طاء فتصير المصطاء المصطفى احفظوا هذه القاعدة إذا اجتمعت ها؟ الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنه تقلب طاء فنقول المص ما دامت الصاد ساكنة ها؟ ينبغي الحرف الذي يأتي بعدها طاء المصطفى المصطفى واللام وما بسمع كل راو يتصل يسناده للمصطفى اللام في قوله للمصطفى هنا بمعنى إلى أي إلى المصطفى أي إلى المصطفى والمتصل هو القسم السابع من أقسام الحديث المذكور في النظم وفي تعييفه قولان لأهل العلم فالمتصل على كلام المؤلف ان شاء الله يعني قلنا المسند المسند احد الاخوه يطالب اعاده تعريف المسند المسند من الناحيه اللغويه هو ما اسند الى قائله سواء كان مرفوع يسمى بالمسند. او كان موقوف يسمى بالمسند. او مقطوع يسمى بالمسند. م? فلو قلت قال فلان كذا. فهذا مسند. حتى ولو اضفته الى واحد من الموجودين في الغرف الان. م? فهذا مسند. لكن في الاصطلاح يعني في مصطلح الحديث وعند علماء هذا الفن. م? المسند هو المرفوع المتصل السند بمعنى المسند اصطلاحا اخص وخاص اخص من المسند لغه فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغه ولا عكس ولا عكس فبينهما العموم والخصوص وبينهما العموم والخصوص وهذا إن شاء الله أخونا أبعد الله طيب إذن قلنا ألم في قوله للمصطفى نعم قولا واحدا نعم ألم في قوله للمصطفى بمعنى إله في الاستراح قلنا في الاستراح هو المسند هو المفعول المتصل إلى المسند هو المفعول المتصل بالسناد في الاستراح وفي اللغة آه في الناحية اللغوية آه لو قلت أنت كلاما فأنت مسند أنا أقول قال فلان أسندت كلامك إليك هذا لغويا فكلامك مسند أسندت إليك عندما أقول قال أبو عبد الله مثل كذا وكذا وكذا ها فهذا مسند من ناحية لغوية أسندت الكلام إليك لكن عند المحدثين وكما قلنا المقصود عند في الاصطلاح عند أهل هذا الفن المسند هو المنفوع المتصل المتصل السند جيد إذن وما بيسمع راوٍ وما بيسمع كل راوٍ يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل المتصل هو القسم السابع من أقسام الحديث المذكور في النظمي وفي تعريفه قولان لأهل العلم في تعريفه قولان لأهل العلم فالمتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عن فوق فوقه سماعا فاشترط المؤلف للمتصل شرطين للمتصل أولا السماع بأن يسمع كل راو ممن روى عنه هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله للمصطفى في امن الله للمصطفى يعني إلى المصطفى وبناء على ذلك فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا لا يسمى متصلا لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقطوع والموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المنفوع إذا كان فيه سقط في الرواة يعني سقط راوي من السند لا يسمى متصلا لأنه منقطع لا يسمى متصلا لأنه منقطع وعلى ظاهر كلام المؤلف إذا لم يصرح إذا لم يصرح راوي بالسماع وما يقوم مقامه فليس متصل لابد أن يقول حدتنا أو أخبرنا أو سمعت منه أو كذا لابد أن يصرح بالتحديد إذا على رأي المؤلف لابد للمحدث أن يصرح بالسماع أو ما يقوم مقامه إذا لم يصلي بالسماع فليس بمتصل، فلا بد أن يكون سماعا والسماع من الله هو أقوى أنواع التحمل، وعليكم السلام الله أقوى أنواع التحمل، م? طيب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف في تعريف المتصل، وقيل بدل المتصل، ومتصل اسناده يأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهى. وعلى هذا فيشمل الموقوف والمقطوع ويشمل ما روي بالسمع وما روي بغير السمع لكن لابد من الاتصال، لابد من الاتصال. وهذا أصح من قول المؤلف هو أن المتصل متصل اسناده بأن يروي كل راو عمن فوقه. سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا وسواء كانت الصيرة هي السماع أو غير السماع فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا قال رحمه الله مسلسل كل ما على وصف آتا ها هنا انتقل الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن الحديث المسلسل، وسنوجو الكلام عن الحديث المسلسل إلى الحصة المقبلة، سائلين الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا لتعلم هذا العلم، أعزكم الله وخيرنا على متابعتكم وتقبل الله منكم. أنا في هذا العلم بأن هذا العلم يعني ينبغي أن يصبر عليه لماذا؟ لأنه من علوم الآلة ومعروف بأن ومعروف بأن علوم الآلة تكون تقيل شيئا ما ولهذا تحتاج إلى صبر. وتحتاج إلى طيب تحتاج الى صبي كما يقال كصبر الجمال نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجازيكم خير جزاء لمتابعتكم وشكر لله لكم جميعا إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يعلمنا ما جهنا وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا لخدمة هذا الدين ولخدمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله فيكم جميعا والشكار الله لكم وتقبل الله منا ومنكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نعم نعم موجودة موجودة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته